إننا نسمع عن الأخوة في الله عن الأخوة في الدين فالله سبحانه وتعالى شرع بموجب هذه الأخوة للناس بعضهم على بعض حقوقا واجبا ومستحبة ونهى سبحانه وتعالى عن كل ما يضعف هذه الأخوة أو يقطعها من الأقوال والأفعال الذميمة وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب أو ما يجب للمسلم على أخيه المسلم وأوصى بالتزام ذلك لماذا؟ لما يترتب على مصالح الدنيا والآخرة وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الأخوة الصادقة فكانوا فعلا كالجسد الواحد وكالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وصح في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الراوي هذه النصوص أيها الإخوة ندرك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم نحو أخيه المسلم ليست هي أخوة باللسان بل إنها أخوة أعظم من أخوة النسب أخوة تجمع بين المسلمين وإنت بعد الأقطارهم هو توجب التناصح والتناصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والمحبة والألفة وتمنع المسلم أيضا أن يغش أخاه المسلم أو يخدعه أو يتجسس عليه أو يخذله أو يؤذيه بأي أذية كانت سواء كانت في دمه أو ماله أو عرضه أو في شؤونه يقول عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين الله سبحانه وتعالى قد وضع لهذه الأخوة ورسم لها طريقا تسير عليه لم يتركن همل لم يتركن هملا بل وضع قواعد ووضع طرقا يثبت قوائدها وينمي ثمرتها بل ويدفع كل ما ينافي معها او يقف في طريقها وفي كتاب الله ما يوضح هذا المنهج الرباني فكثيرا يا اخوة ما نجد ان الفرقة بسبب التهيج فنجد ان الفرقة بين الاخوة بسبب كلمة لا يتثبت بها المرء فتنتشر فيسمعها على غير ما يجب عليه ان يسمعها به بها فيأخذ هذه الكلمة ولم يتثبت ولم يتأكد فتنتشر البغضاء ويتفرق الأخوة وما ذلك إلا لأننا لم نأتمر بأمره سبحانه وتعالى ولهذا أوضح سبحانه وتعالى هذا الأمر وأمرنا بالتثبت حين النقل إلينا سواء خبر سيء عن فرد أو جماعات أمرنا أن نتعجل وأن لا نقبل هذا الخبر حتى نعلم مدى صحته قال تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأيضا لو تمع وتدبرنا في كتاب الله لوجدنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند النزاع أن نحسم هذا النزاع لألا تذهب أرواح المسلمين ولألا تتفرق كلمة المسلمين ولألا تنتشر البغضاء بين أفراد المسلمين فقال سبحانه وتعالى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 إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ونهى المسلم أن يسخر بأخيه المسلم ويحط من قدره وكما تعلمون ان قدر المؤمن عند الله عظيم والسخر ايها الاخوة توجب النفرة توجب النفرة وتوجب البغضاء بين, بين الأخوين وبين الإخوة وبين الجماعة وبين القبيلة ثم هذا الذي تسخر به أو تسخر منه يا عبد الله ما يجريك لعله خير منك عند الله عز وجل وليست الخيرية بالمظهر وليست الخيرية بالملبس وليست الخيرية بكثرة المال وليست الخيرية بكثرة الأعمال إنما الخيرية بالإخلاص والتقوى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم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 غالبا لا تقى إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ونهى شرعنا الحنيف أن تلمس العيوب بين الناس على الملأ وأيضا نهى عن تعيير المسلم بألقاب هو يكرهها لأن ذلك مما يسيء إلى المسلم بل وتورث العداوة والبغضاء وكما انك تكره ان, أن يراك احدا او احدا لشيء تكرهه فكذلك الناس كذلك الناس يكرهون ذلك وربما تسببت بالردي عليك بمثل ذلك فتكون يا عبدالله قد جنيت على نفسك بعد أن جنيت على أخيك يقول تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان اعتبر ذلك فسقا وظلما ممن لم يتب منه بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فعليك يا عبد الله أن تتوب إن وقعت في ذلك ونهى سبحانه وتعالى عن سؤال ظن بالمسلمين. ما لم يتبين لك ما يوجد بذلك فإياك وظن السوء يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم الدين الحنيف عن البحث عن عورات المسلم وطلب عثراته التي قد سترها الله سبحانه وتعالى الله من سبحانه وتعالى من أسمائه الستير على وزن فعيل وبعضهم يقرأها ستير لأن البحث أيها الإخوة عن عيوب المسلم إن لم يكن مستحقا لها يكون إشاعة للمنكر وتشويها للمجتمع المسلم وزأزع للثقة يقول سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ففي هذه الآية نهى عن التجسس نهى عن البحث وطلب العثرات ونهى عن الغيبة التي هي أكل لحم كأكل لحم الميت ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كيف تكره أكل لحم أخيك الميت وتأكل لحمه حيا الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة واحدة متماسكة وجعل فيها الخيرية وميزنا عن الأمم وما ذلك إلا لأن هذه الأمة متميزة بأمور عن باقي الأمم ومن ذلك التميز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس العلة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم وهكذا يجب أن يكون حال المسلمين فيما بينهم فلو راعى المسلمون الأوامر والنواهي وعملوا بها وبمقتضاها في هذا الزمان لسادوا العالم كله وقادوه كما قاده وساده صدر هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله ولن يصلح آخر هذا الزمان إلا كما إلا بما صلح أوله كما قال ابن كيسان رحمه الله وإياك يا عبد الله أن تطلب من أخيك الإنصاف لك مع أنك لا تنصفه أنت تنتظر من أخيك المسلم أن يسر عورتك وأن يسكت يسكت عن مساويك وهذا حق من حقوقك هذا حق من حقوقك كيف تنتظر هذا وأنت لا تعطيه شيء من حقوقه كيف تنتظر منه ما لا تفعله معه يا عبد الله لا شك ولا ريب أنك لا ترضى أن يصدر من أخيك أدنى إساءة في حقك فكيف ترضى أن تسيع إليه أنت تنتظر من أخيك الصدق أن يصدقك الكلام ويصدق معك في المعاملة ولا يخدعك ولا يغشك فكيف تعامله بالضد لا يجتمع هذا فأنت يا عبد الله إذا طلبت من إخوانك أن ينصفوك من أنفسهم وأنت لا تنصفهم من نفسك دخلت في عموم قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يخسرون الله سبحانه وتعالى حرم المضارة بالمسلم والتعدي على حقوقه ففي مجال البيع والشراء مثلا يحرم النجش عليه والنجش هو ان يزيد المسلم على أخيه المسلم في السوم في سوم السلعة وهو لا يريد شراءها فقط يريد رفع قيمتها عليه وكذلك حرم البيع على بيع أخيه فمثلا لو باع سلعة فلا يجوز لشخص آخر أن يقول للمشتري منه يقول اتركها وأنا أبيعها أو أنا أبيعك إياها أو أنا أبيعك مثلها بثمن أقل وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ويقول سبحانه وتعالى ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده فحقوق المسلم على أخيه كثيرة ولعلنا في هذه العجالة وفي هذا الوقت القصير قد أتينا على بعض رؤوس الأقلام فأسأل الله العلي العظيم أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة على حسن الإلقاء وعلى حسن الاستماء وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم اجمعين